أرض الله للشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزمان ودينا اصحاب الاخدر دن نار ذات و قود لهم علانها وَمَن نَّفَخَ فِيهِ الَّذِي لَهُ مُنْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ إِنَّ الَّذِينَ فَتَعُوا الْمُؤْمِنِينَ In the name. لَن يَنفَعَ الفَوْزُ لِكَافِرٍ إِنَّ فَٱللَّهُ لِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ بَشَرًا هل أتاك حديث الثنود فرعون وثمود الذين كفروا في تكذير والله في لامقيم ما